تعالوا على مائدة الحوار. نجلس وليست المصارع الروماني من يكسر عظم الآخر لا نجلس أعطيها ورقة وقلم خذ ورقة وقلم وقل كل يكتب المشكلة من خلال تصوره لأننا دائما نختلف على بعض الأمور ثم نتبين أننا نتكلم في وادي والطرف الآخر في وادي يعني حوارنا ليس في قضية واحدة حوارنا في قضيتين متباينتين مختلفتين ومن ثم ساء فهما فساء قولا كما قال الأول وهم نقلوا عني الذي لم أطه به وما آفة الأخبار إلا روادها الناس إذا ساءت الفهم ساءت ان نقل وساءه التصرف والحياه من صنع الافكار حياتك من صنع افكارك وسناتي الى هذا الموضوع ونذكرنا جزاك الله خير لاحظ اذا مسكت هي نريد ان نتفق على ما هي المشكله لان دائما تجد الحديث اذا بدا الحوار ب بطريقه الماء العنيف تبدا تسقط الاوراق ويسقط الساق ثم تسقط الشجره وتجف الجذور لكن نقول لا الحوار العنيف يأتي بالتاريخ ويجر المشكلات القديمة يبدأ الحوار أنت ذيك المرة قبل خمس سنوات ما خليتني وانت قبل سنتين ونبدأ نجمع مع المشكلة التي وقعت اليوم مئة مشكلة وقعت قبل سنوات طويلة وهذا من الخلل في الحوار في الأمور الزوجية والعقلاء يقولون لا نتحاور إلا في مسألة واحدة في مسألة أخرى لا بأس بس أول ننتهي من هذه القضية أول ننتهي من هذه القضية فإذا سجل الطرفان إذا سجل الطرفان هذا الحوار فإن هذا الحوار يا احبتي في الله بإذن الله تعالى سيكون نافعا في أنهم لا يخرجون عن محل النزاع ولذلك الفقهاء إذا أرادوا أن يبحثوا مسألة فقهية قالوا أولا تحرير محل النزاع ما هو محل الخلاف؟ ما هو محل الاختلاف حتى نحدده ولا نخرج عنه وهذا أسلوب ناجح حتى في الإدارة سنجد أن المشكلة تنتهي ثانيا أثناء الحوار إياك ورفع الصوت ممكن نكتب المشكلة انت اكتبي المشكلة وأنا أكتب المشكلة من وجهة نظري ونتكلم بهدوء نتكلم بهدوء إن أنكر الأصوات صوت الحميل لو كانت الاصوات تقنع لكان الحمار احسن دكتور في التفاوض لو كانت الاصوات وسيله اقناع لكان الحمار بروفيسور لنيغوشيشن لكن الاصوات ليست طريقه للاقناع الاقناع هو حجه باهره تخترق العقل ولا تستجدي القبول حجه باهره قويه تخترق العقل والدماغ ولا تترجل قبول الله يخليك يقبلني لا تفرض قبولها بالقول ولكن بصوت معقول واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحميد أيضا لا تصعر خدك للناس يلا تبين مشكلة ديالك اكتبينها اكتبينها شوف ايش عندك انت لا تصعر خدك تنظر إليها من جهة الخد الأيمن ولا وترا وتراها شيئا حقيرا تافه لا لا, لا. ثانية تكلم وعينك تدل على الرضا وعليك قسمات الابتسامه يا زوجتي يا ام سليمان يا ام صالح يا ام حميد يا ام ميلوت <تصفيق> اكتبي لنا المشكله اللي في راسك اكتبي بسم الله هذه المشكله طيب عندك شيء اخر خذ حتى هذا الموضوع فإذا جاءت تكتب ضع يدك على يدها قليلا يعني لأن سمونا الكميكال باسورد الكلمة الكيميائية أو الرمز السري الكيميائي حينما يكون هناك اتصال تهدأ النفوس ويبدأ الإنسان يتكلم بعقل فهي لن تكبر المشكلة وأنت لا تكبر المشكلة ستجد إذا جلستم للحوار وحجبتم تدخل الاطراف التي لا مصلحه لها في التدخل وكتبتم المشكله وابتسمتم اثناء الكلام ولم ترفعوا الاصوات وصار هناك شيء من يعني الحديث الطيب انت قمت الى الثلاجه وحضرت صبيت كاس ماء بارد او كاس ليمون ولا كاس سبرايت فضل نحن تناقش انت اهم عندي بالمدير الشركه الذي رجس تفاوضنا مدير الشركه تفاوض معه على عقد يمكن نشتغل سنه وننتهي لكن انت عقد مؤبد عقد طول عمر تستحقين التفاوض تعالي نجلس نتفاوض ثم ستجد بعد ذلك ان المشكله التي ظننا او كبرها الشيطان لان الشيطان هنا يبدع ويرى النصر العظيم كما تعلمون ان الشيطان ينصب كرسيه على البحر فياتي اليه الشياطين ويقول جنوده ابليس وجنوده فياتي جنوده ويقولون والله نحن اليوم فلان اغريناه حتى فعل الباجه ويقول فلان اغريناه حتى دخل المخدرات وفلان اغريناه حتى سرق صاحبه يقول ثم حتى اذا ياتيه من من من دهات جنوده وشياطينه فيقول اما انا فلم أزل هذا اليوم بفلان وزوجته حتى فرقت بينهما فيقول الشيطان أنت أنت فيضمه ويحضنه ليه؟ لأن تفريق الزوجين هو بداية المعاصي والذنوب والمشكلات والانحرافات إلا أن يشاء الله خيرا لهذا ولهذا إذا تفرقا بعد أن تتعذر أساليب الوفاق لأنه الزواج ليس سجنا ابديا وقفصا مخلدا ولكن عندنا من الاساليب والوسائل التي تحفظ ولذلك اليوم الاسره في مجتمعات المسلمين يعني ارقام تروع ارتفاع معدلات الطلاق ارتفاع نسب الطلاق في الحياه الزوجيه بأرقام هائلة ما عادت ظاهرة محلية لا شك هي ظاهرة أصبحت عالمية لكن في بلاد المسلمين تشكل خطرا أكبر ربما في بعض المجتمعات قد درجوا وتعودوا على حياة ضعيفة في العلاقات الأسرية لكن المجتمع المسلم مجتمع يعرف كيف يرحم الصغير ويوقر الكبير ويحفظ الأم ويوقر الأب ويتعامل مع الأسرة ويبنيها ويورثها جيلا بعد جيل ف. حينما نلاحظ أن هذه المشكلات إذا عولجت بهذا القدر طيب افرض جلسنا للتفاوض، جلسنا للحوار بعين تنظر بلطف كما قلت العين تنظر من عين محدثها إن كان من حزبها أم من أعاديها لما تجلس تتكلم مع زوجتك وأنت تنظر إليها تقول اللهم صاعقة كصاعقة عاد وثمود تخرجها الآن من البيت والله اللهم ريحا صرصرا عاتية تخرجها ولا تكلم معنا في قلبك الله يهديها الله يسخرها الله يصلح حالها تتحمل وهي كذلك تتحمل منك كما قال أبو الدرداء لأم الدرداء ما أنا وأنت إلا أن يحمل احدنا الآخر فإذا غضبت فتحمليني وإذا غضبت تحملتك وهكذا الحياة ثم بعد ذلك في بعض الأحوال ها قد انت تطلب الحوار مع المراه تكون المراه غاضبه تقول لها تعالي اجي قالت روحي ان شاء الله تجيب القمه العربيه مالي دخل في ايش حتى القمه العربيه ما دارت والو ايش تبغى نسوينا وياك انا فاذا وجدت ان الغضب وان قد بلغ بها مبلغا وان عينيها اخذت تقذف بالشرر فخير ما ينفعك ان تحفظ شفتيك ولسانك وان تصم اذنك وان تخرج من البيت